إن فلسطين اليوم أرضاً وشعباً وقضية لهي أحوج ما تكون إلى دعم وتضامن كل الأشفاء والأصدقاء والشرفاء والأحرار ومحب العدل والسلام والديمقراطية في العالم